هذا بناء على تفسيره لطاها يعني على على قول في تفسير طاها أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم قال سورة طاها عليه السلام مكية وآيها 135 آية وحروفها 5242 حرفا وكلمها 1341 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم طاها قرأ عمرو وورش بخلاف عنه بفتح الطاء وإمالة الهاء وقرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم بإمالتهما جميعا وقرأ الباقون بفتحهما وأبو جعفر بتقطيع الحروف على أصله ولم يمل أحد الطاء مع فتح الهاء وطه اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم وقيل معناه بالسريانية يا رجل وقيل هو قسم أقسم الله بطوله وهدايته فالطول من والهاء من الهداية وقيل هو أمر من الوطء والهاء كناية عن الأرض أي اعتمد على الأرض بقدميك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لم ننزله عليك لتتعب به نزلت لما أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة في الصلاة وبالغ فيه حتى قام على إحدى رجليه بعد نزول القرآن فأمره الله أن يخفف على نفسه شفقة عليه وإكراما له امال رؤوس آي هذه السورة ورش عن نافع وأبو عمرو بخلاف عنهما وافقهما على الإمالة حمزة والكسائي وخلف إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة استثناء مقطع أي لكن نزلناه عظة وتذكيرا بالأحكام لمن يخشى الله تعالى تنزيلا بدل من قوله تذكرة ممن خلق الأرض والسماوات العلا صفة أقامها مقام الموصوف والعلا والموصوف هو الله سبحانه وتعالى قال والعلا جمع العليا الرحمن رفع بالابتداء على العرش استوى استواء أن يليق بعظمته بلا كيف وهذا من متشابه القرآن نؤمن به ولا نتعرض لمعناه وقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لرجل سأله عن الاستواء فقال له مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وأظن كرجل سوء أخرجه عني فادبر الرجل وهو يقول يا أبا عبد الله لقد سألت فيها أهل العراق وأهل الشام فما وفق فيها أحد توفيقك وسئل الإمام أحمد بن حمزة رضي الله عنه عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال هو كما أخبر كما لا كما يخطر للبشر. وتقدم الكلام على ذلك مستوفا في سورة الأعراف. لا في السماوات وما في الأرض وما بينهما من جميع المخلوقات وما تحت الثرى الطراب الندي تحت الظاهر. وانتجه بالقول. ترفع صوتك به فإنه يعلم السر ما أسره لغيره وأخفى هو ما أسر في نفسه يعلم السر ما أسره الإنسان لغيره وأخفى منه ما يكون في نفسه الله لا إله إلا هو وحد نفسه سبحانه له الأسماء الحسن يريد التسميات التي تضمنت المعاني التي هي في غاية الحسن تقدم ذكر الأسماء الحسنة والكلام عليها في سورة الأعراف عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسن فادعوه بها وهل أي وقد أتاك حديث موسى استفهمه بمعنى التقرير صنع الكلام هنا يعني الكلام صحيح طبعا ولكن العبارة غير دقيقة يعني هو هل من يفسرها بقد هل لا يعد ان هل استفهم تقرير غير القول بأن هل بمعنى قد يعني استفهم تقييد فيه فيه معنى أقد, أقد أتاك حديث موسى مثلا ولكن تفسير هل بقد مختلف عن تفسير هل إن هي استفهم ثم يقول في الاستفهم أنه للتقدير ولكن هنا مقاربة في العبارة يعني إضراء نارا قرأ حمزة والكسي وخلف وابن ذكوان بخلافا عن شام وأبي بكر رأى بإمالة الرأي تبع للهمسة وأمال أبو عمرو الهمزة فقط وملخص القصة أن موسى استأذن شعيبا عليهما السلام في الخروج بزوجته طبعا هذا على أن الشيخ في مدين كان شعيبا وهذا قول جميعا يا أن موسى استأذن شعيبا عليهما السلام في الخروج بزوجته فأذن له فخرج بها سائرا على غير الطريق غيره نحو الطور الأيمن الغربي في ليلة شاتية باردة فأخذ امرأته الطلق فقد حزنده مرارا فلم يوري يشعر النار فأفسر نارا من بعيد فقال لأهلهم كثوا أقيموا قرأ حمزة لأهلهم كثوا بضم في الوسط والباقون بكسرها فيه إني أنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس بشعلة نار في طرف عود أو فتيلة. قرأ القفيون ويعقوب إني أنست ولا علي آتيكم بإسكان ليا فيهما وفقه ابن عمر في الأول والبقون بفتح ليا فيهما إني لعلي ولم يقل آتيكم بلا علي يعني لم يقل آتيكم دون أن يقول لعلي لأنه لم يكن متيقنا الوفاء بالوعد. طبعا هذا في تفسير هذا الموضع فين موضع ثاني في لعلي في قصه موسى عليه السلام طيب على أي حال الكلام هنا الذي يذكر يذكر في يعني يستقيم ذكره في ال اللي فيها لعل أجيبكم أما موضع سورة النمل ففيه سأتيكم ف لا يستقيم إيه؟ لا يستقيم هذا التوجيه لآية بعبارة معينة في حكاية في حكاية القصة أو أجد على النار هدى هاديا يدلني على الطريق فلما أتاها رأى شجرة خضراء من العوسج من أسفلها إلى أعلىها نار بيضاء تتقد وسمع تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة فثم نودي يا موسى إني أنا ربك قال أبو جعفر ابن كثير وأبو عمر أني بفتح الهمزة أي بأني وأبو عمر يلغم اليائف اليائف في قوله نودي يا موسى والباقون بكسرها الباقون بكسرها مش بكسر الياء بكسر أني إني مش إني أنا ربك أي نود يا موسى فقيل إني تنافع أبو جعفر وابن كثير وأبو عمر يفتحون الياء والباقون يسكنونها روى أنه لما سمع هذا النداء فقال من المتكلم فقال تعالى أنا ربك فاخلعنا عليك أي ألقيهما ما كان من جلد ثمار ميت إنك بالوادي المقدس المطهر وقف يعقوب بالوادي بإثبات الياء قوة فخلعهما وألقهما ورأى الوادي قرأ الكوفيون وابن عامر طون بالتنوين على انه اسم على أنه اسم الوادي وقرأ الباقون بغير تنوين على انه اسم البقعة الفرق بينهما أن اسم البقعة هيكون في تأنيف تجتمع يكون في علة أخرى واتفقوا على ضم الط وعن ابن عباس قيل له طوى لأن موسى طواه بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه كأنه قال إنك بالوادي الذي طويته طوى أي, تجاوز، الذي طويته طوى أي تجاوزته فطويته بسيرك وأنا اخترتك قرى حمزة وأنا بتشديد النون اخترناك بالنون مفتوحة وألف بعدها على الخبر عن نفسه بلفظ الجمع في الكلمتين تعظيما لله تعالى وقرأ الباقون وأنا بتخفيف النون اخترتك بتاء مضمومة من غير ألف على لفظ الواحد فيهما على الخبر عن نفسه في اللفظ ومعناه إني اصطفيتك برسالاتي فاستمع لما يوحى إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا قرأ الكوفيون وابن عمر ويعقوب إنني بإسكان الياء والباقونة بفتحها عبدني وأقم الصلاة لذكر لعبادتي لأن الصلاة مشتملة على قراءة والقراءة مشتملة على أذكار طرأ نافع أبو جعفر وأبو عمر بذكرية بفتح الياء والباقونة بإسكانها إن الساعة القيامة آتية أكاد أخفيها أسرها ولا أقول هي آتية أي أسترها عن العباد ولا أذكرها لهم لأنهم إذا لم يعلموا متى قيامها كانوا على وجل منها في كل وقت لتجزى كل نفس بما تسعى بعملها من خير وشر ثم نهى تعالى موسى صلى الله عليه وسلم والمراد غيره بقوله فلا يصدنك عنها أي عن الإيمان بها من لا يؤمن بها من الكفار والتبع هواه في عبادة غير الله فترد فتهلك إن صددت عنها طبعا هو الكلام هنا من ما يقول نهى موسى والمراد غيره يعني هذا على طريقة من يقول هذا في الأوامر والنواهي للنبي صلى الله عليه وسلم وإسائر الأنبياء وهذا على أي حال غير لازم يعني هذا غير لازم أن يقال في النهي وكأن النهي يستلزم أن يكون أن يكون واقعا في هذا الأمر هو المقصد بس التنويه هنا لأنه هو الكلام يتكرر التنويه هنا لأن هذا المقام في نداء الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى والكلام المذكور يعني أن يقال هنا فيه أنه نهي لموسى والمراد غيره في هذا المقام يعني قد يكون فيه شيء من التكلف قد يكون فيه شيء من التكلف ولكن مفهوم الداعي لمثل هذا عند قائله وجواب هذا الداعي وما تلك أي وما التي بيمينك قال في يدك اليمنى يا موسى سؤال تقرير وحكمة فيه تنبيه على أنها عصا حتى إذا قلبا حيا علم أنه معجز عظيم وهذا على عادة العرب يقول الرجل لغيره هل تعرف هذا وهو لا يشك أنه يعرفه ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه ويروى أن عصا موسى هي التي هبط بها آدم من الجنة وأنها من ورق آس من أحد الخطوط المستطيلة في وسط الورقة وأن طولها إثنى عشر ذراعا بذراع موسى عليه السلام وكانت العصا شعبتين وفي أسفلها سنان ولها محجن. قال هي عصايا ثقيله ما تصنع بها. قال توتوا عليها اعتمد عليها عند الوثبة وأهش بها على غنم أي أضرب بها الأغصان ليسقط ورقها فترعه الغنم. قال وأهس بالمهمله أزجر بها والتلاوه بالأول هذا في الشاذ قراءة وأهس أي أزجر بها. ولي فيها مآرب. قال جمع مقربة بضم الراء وفتحها مقربة ومقربة أي حوائج أخرى على تأنيف الجمع في المعنى وأراد بالمقارب ما يستعمل فيه العصا في السفر فكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبلة فاستق الماء من البئر ويحارب بها السباع وتماشي وتحدثه ويركزها فتورق وتحمل أي ثمرة أحب له وتضيء له شعبتها في الليل كشمعتين وتطرد عنه الهوام وغير, وغير ذلك فرأ ورش وحفص ولي بفتح الياء والباقونة بإسكانها قال الله تعالى ألقها يا موسى انبذها قال وهب ظن موسى أنه يقول ارفضها فألقاها على وجه الرفض ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية عظيمة تسعى تمشي مسرعًا على بطنها قال هنا حية وفي غيره جان. وهو الخفيف من الحياة وثعبان وهو عظيمها. لأن الحياة تعم الذكر والأنثى والصغيرة والكبيرة. الحياة هي الأعم. ولكن لم يبين هنا الفرق بين الجان. الجان وكأنه ظاهره يعني في يعني يضاد الثعبان في قضيته أو شبه تضاد يعني في قضية أن الجان الخفيف والثعبان العظيم فقيل فيها أنهما حالان وقيل أنها جان في شيء وثعبان في شيء فثعبان في عظمها وحجمها وجان في حركتها فلما رأىها لا تمر سؤال هل الأثر السابق عن العصر صحيح؟ يعني إيه صحيح يعني هل المقصود يعني أنه ثابت مثلاً في حديث إن كان المقصود هذا في السؤال فليس كذلك فلما رآها لا تمر بحجر إلا اقتلعته ولا شجر إلا اقتلعته ويسمع لانيابها صريف شديد ولا مدبرا وهرب ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه ثم نودي أي موسى أقبل ارجع حيث كنت فرجع وهو شديد الخوف قال تعالى خذها بيمينك، ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أي سنردها عصا كما كانت فأدخل موسى يده في كمه لياخذها فسمع النداء رأيت لو أذن لها أن تضربك كان يغنيك فكشف يده وأدخلها في فيها فإذا هي عصا كما كانت ويده في شعبتيها في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ وأري ذلك موسى عند المخاطبة لألا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون ثم نبه على آية أخرى فقال وضم يدك إلى جناحك يجمعها إلى جيبك ما بين أسفل العضد إلى الإبط وهذا الذي يقال فيه الجناح قال وأصل من جناح الطير لأنه يجنح به أي يميل فكأن الإنسان يجنح بجانبيه عند العطفات والالتفات المعنى والإنسان في حقيقة الأمر ليس عنده جناح بمعنى الجناح الذي يكون عند الطير ولكن موضع الجناح من الطير المعنى أدخلها تحت عضدك تخرج بيضاء من غير سوء قال برص فكان ليده نور ساطع يضيء كضوء الشمس والقمر آية أخرى دلالة على صدقك لنوريك المعنى فعن ذلك لنوريك من آياتنا الآية الكبرى العظمى وكانت يده أكبر آياته طب على عبارة المفسر هنا ما إعراب الكبرى على عبارة المفسر. شوف كده منتبهين والذاء قال لنوريك فعن ذلك لنوريك من آياتنا الآية الكبرى العظمى وكانت يده أكبر آيته مفعول به على تفسير المفسر هنا مفعول به ليست نعتا هو سؤالي كده علشان ظاهره نريك من آيتين كبر المشهور أن الكبرى تكون نعتا وهذا وجهي فيها لكن ما يذكر المفسر هنا على أن الكبرى مفعول على أن الكبرى فعل به. اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني لنري الكبرى من آياتنا. لنريك الكبرى يعني الآية الكبرى من آياتنا. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ترفع وعل وتجاوز الحد في الكفر. قال موسى رب شرح لي صدري والسعه لتحمل الحق والمشاق ورديه الأخلاقي ورديه أخلاق فرعون وجنده. ويسر سهل لي أمري لأبلغ الرسالة قرأ نافعن أبو جعفر وأبو عمر لي بفتح الياء والباقونة بإسكانها وحلل العقدة. قال رتة من لساني مكتوبة هنا بالثائية رتة من لساني قال حدثت بسبب القائل الجمرة في فيا وذلك أن موسى في صغره لطم فرعون لطمة عظيمة وأخذ بلحيته فأراد قتله فقالت آسية أي أيها الملك إنه صغير لا يعقل جربه إن شئت فجعل في قصد جمرا وفي آخر جوهرا ووضعتهما لدى موسى فأراد أخذ الجوهر فأخذ جبريل يده ووضعها على الجمر فأخذ جمرة ووضعها في فيه فاحترق فصار بلسانه لكنة منها يفقه قولي أيحل العقد كي يفقه كلامي والثق لغة الفهم واجعل لي وزيرا معينا من أهلي والوزير من الوزر الثقل لأن الوزير يتحمل أثقال الملك ويعتمد عليه وكان هارون أجمل شكلا وأفصح لسانا من موسى فلذلك قال هارون أخي أشدد به أزري طعم والتصريح بأنه كان أفصح لسانا وارد في القرآن أشدد به أزري قو به ظهري وأشكو في أمري الذي حملتني قرأ ابن عمرو أبو جعفر بخلاف عن الثاني أخي أخي أشد قل بفتح الألف في الوصي والقطع وأشركه بضم الألفي وسكن الياء من أخي فهما خبر من موسى فأشد جزم جواب الطلب جواب الطلب كجواب الشرط وأشرك عطف عليه مجزوم أيضا المعنى اعتضد به أنا وأجعله أنا شريكي وقرأ الباقون بوصل همزة أشدد وتبتدأ بالضم وبفتح همزة أشريكه دعاء من موسى فعل أمر يعني مقصود بالدعاء المعنى افعل أنت اللهم ذلك به وفتح الياء من أخي أبو عمرو ابن كثير وسكنها الباقون وهم نافعون على ويعقوب وقرأ ابن كثير وأشريكه في أمر بإشباع الهاء ووصلها بواو في الدرج والباقون يعني في وسط الكلام في الوصل يعني والباقون باختلاس ضمتها كي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تزايد الخير إنك كنت بنا بصيرا تعلم أحوالنا قرأ أبو عمر ورويس عن يعقوب نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بإضغام الكافف الكافف من الأحرف الثلاثة قال الله تعالى قد أتيت سؤلك طلبتك يا موسى منتا عليك ولقد مننا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة إذ أوحينا إلى أمك الهمناها ما يوحى ما يلهم ثم فسر الإلهام فقال أنقذ فيه جعليه في التابوت فأخذت قطنا محلوجا ووضعته في التابوت وألقت موسى فيه وشدت عليه وأحكمته لألا يصل إليه الماء وكان يدخل من النيل نهر إلى دار فرعون فاقذفيه فيه في اليم قال بحر النيل فليلقيه اليم بالساحل أي الجانب وسمي ساحلا لأن الماء يسحله أن يقشره يأخذ عدو لي وعدو الله وهو فرعون وهذا إخبار لأم موسى بصيغة الأمر لليم فألقته فيه فدخل دار فرعون فبصر به فأمر بإخراجه فأخرج وفتح التابوت فإذا فيه صبي أحسن الناس وجها فأخذه فرعون وأحبه هو وآسيا حبا شديدا بحيث لا يصبران عنه يصدق, يصدق ذلك قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني قال ابن عباس أحبه وحببه إلى الناس والواو قال والواو بعد عاطفة على محذوف يعني ولتصنع بعد ذلك والقيت عليك محبة مني ولتصنع قال والواو بعد عاطفة على محذوف تقديره القيت عليك محبة لتحب ولتصنع وليتصنع على عيني لتربى على حفظي ورعاياتي قرى أبو جعفر والتصنع بإسكان اللام وجزم العين فيجب له إضغامها مع العين بعدها وقرأ الباقون بكسر اللام ونصب العين وأبو عمرو ورويس طبعا قضيت بقى العطف على علة المحذوفة في قراءات الجمهور لو هي صارت لم أمر وأبو عمرو ورويس يضغمان العين في العين على أصلهما في إضغام المتماثلين وفتح نافع وأبو جعفر وأبو عمر من العينية وسكنها الباقون إذ تمشي أختك قال ظرف لي تصنع لأن أخته مريم خرجت متعرفة خبره فجاءتهم وكان لا يقبل ثدي مرضعة فتقول أي فقالت هل أدلكم على من يكفله أي امرأة تحضنه وترضعه ويقبل ثديها قالوا نعم من هي؟ قالت أمي قالوا لها لبن قالت نعم لبن أخي هارون وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين فجاءت بالابن فقبل ثديها فذلك قوله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن ليزول حزنها وقتلت نفسا هو القبطي فاغتممت خوفا من الله تعالى فنجيناك من الغم بأن غفر لك من فرعون وفتناك فتونا مصدر أي اختبرناك اختبارا بإيقاعك في المحن وتخليصك منها فلبثت السرينة في أهل مدين عند شعيب قال وهب لبث, لبث عنده 28 سنة عشر المهر ابنته وأقام عنده 18 سنة حتى ولد له فتقدم اختلاف القراء في الإضغام والإضغار من لبثة في سورة الكهف ومدين بين مصر ومكة مسافته عن مصر نحو 12 يوما وهي منزلة للحجاج تعرف في هذه الأزمنة بمغارة شعيب تقدم ذكرها في سورة الأعراض ثم جئت على قدر قال موعد مقدر في علمي يا موسى أنك تجيء وأستنبئك فيه وكان مجيئه على رأس أربعين سنة وهو القدر الذي يوحى فيه إلى الأنبياء واصطنعتك اصطفيتك لنفسي بأن جعلتك نبيا اذهب أنت وأخوك قال هارون إلى الناس بآيات التسع ولا تني تفتر في ذكري التسبيح والتقديس والالتجاء إليه اذهب إلى فرعون إنه طغى بالدعائه الروبية قرأ نافع أبو جعفر وابن كثير وابو عمرو لنفس يذهب ذكريا اذهب بفتح الياء في إبا بإسكانها فقول له قولا لينا سهلا أيرفق به ولا تعنفاه وكن نياه لما له حق التربية وكان يكن بأي مصعب لعله يتذكر يتعه أو يخشى الله فيسلم قالوا تذكر فرعون وخشية وروي أنه أحب اتباع موسى فشاور هامان فقال كنت أرى لك رأيا وعقلا أنت الآن رب تريد أن تكون مربوبا وأنت منا الآن تعبد تريد الآن أن تعبد فقال عن رأيه وكان هارون يومئذ بمصر فأمر الله موسى أن يأتي بهارون وأوحي إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى فتلقاه إلى مرحلة لمسافة وأخبره بما أوحي إليه قال يعني موسى وهارون ربنا إننا نخف وأن علينا يعجل عقوبتنا أو أن يطغى يجاوز الحد في الإساءة إلينا قال الله لا تخاف إنني معكما بعوني أسمع ما يقول وأرى ما يصدر منه فأتياه فقول قال فأتياه فقال إن رسول ربك أرسلنا إليك فأرسل معنا بني إسرائيل إلى الشام ولا تعذبهم بأشغالك الشاقة قد جئناك بآية حجة على صدقنا من ربك لأن الرسالة لا تثبت إلا بحجج ظاهرة. قال فرعون وماهي فأخرج موسى يده لها شعاع كشعاع الشمس. قال والسلام المنج من صخط الله تعالى على من اتبع الهدى التوحيد. إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب بما جئنا به وتولى أعرض عنه. قال فمن بكم يا هنا تقدير الإتيان ممكن يكون قبل القول أو بعد القول باعتبار أن هذا يعني القول فأتيهه فقول كذا فاتياه فقال كذا فقال في العور أو كما فعل هنا قال فمن ربكما يا موسى قال خاطبهما أولا ثم خص موسى بالنداء لأنه الأصل هارون تابعه قال قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ويأعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ثم هدى يعرف كيف يرتفق بما أعطى قال فرعون فما بال القرون الأولى سؤال عن حال الأوام الماضية قال موسى علمها محفوظ عند ربي في كتاب اللوح المحفوظ لا يضل ربي أي لا يخطئ ولا ينسى شيئا فلا يترك من كفر به حتى ينتقم منه ولا من وحده حتى يجازيه الذي جعل لكم الأرض مهدا قرأ الكوفيون مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف مصدر وصف به أي كالمهدي يتمهدونها وقرأ الباقون مهادا بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها واسم ما يمهد كالفراش المعنى وطأ لكم الأرض لتسكنوها وسلك لكم فيها سبلا أي جعل لكم فيها طرقا لتسلكوها وأنزل من السماء ماء يعني المطرة قال ثم الاخبار عن موسى عليه السلام ثم أخبر لا هذه تم الأخبار ليس ثم تم الأخبار عن موسى عليه السلام ثم أخبر الله سبحانه وتعالى إذا تم الأخبار عن موسى إن كلام سيد موسى ثم قال الله فأخرجنا به قال ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسي بقوله فأخرجنا به أزوجا أصنافا من نبات شتى قال مختلفة النفع والطعم واللون جمع شتيت كمرضى جمع مريض كلوا من النبات وارعوا أنعامكم أسيموها فيه أي أخرجنا مبيحين لكم الأكل ورعي الدواب إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لأولي النهى لذوي العقول جمع نهى النهى لأنها تنهى صاحبها عن القبيح ثم عرفهم أن الأرض أصلهم ومصيرهم فقال منها خلقناكم لأنكم من آدم وآدم من تراب وفيها نعيدكم مقبورين بعد الموت ومنها نخرجكم عند البعث تارة أخرى كما أخرجناكم عند اتداء خلقكم ولقد أريناه آياتنا يعني فرعون كلها يعني الآيات التسع فكذب بها وأباء الإسلام قال يعني فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا مصر بسحرك يا موسى قال هذا تعلل وتحير ودليل على أن علم تونه محقا حتى خف منه على ملكه فإن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه واضح هنا أن التفسير وتوجيه أو ذكر دلالة هذه العبارة مبني على تفسير الآية على ظاهر الجملة لتخرجنا من أرضنا يعني هو يتكلم عن نفسي أن يخرجه موسى من مصر فلا نأتي طعا هنا يعني الآية فيها قول آخر فنأتي بسحر مثلي أي بسحر يماثله فاجعل بيننا وبينك موعدا أي فضرب بيننا وبينك ميقاتا قال والموعد بمعنى الوعد بقوله لا نخلفه لا نجاوزه نحن ولا أنت فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان هنا في الآية فاجعل بيننا وبينك موعدا الموعد هذا قد يفسر بالوعد كأنه مصدر ويفسر بالزمان ويفسر بالمكان الذي يقوي تفسيره بال المصدر أو بمعنى الوعد ما ذكروا هنا بقوله لا نخلفه والإخلاف لا يكون المكان ولا للزمان والذي يقوي أنه مكان مكان سواه والذي يقوي أنه زمان موعدكم يوم الزينة هنا يقول هنا فسر الموعد بالوعد قال والموعد بمعنى الوعد لقوله لا نخلف لا نجوز نحن ولا أنت فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان قرأ ابو جعفر نخلفه بإسكان الفئ جزما جواب الأمر فتنتنع الصلة وقرأ الباقون بالرفع وأصخلة مكانا سوى يعني وسطا بين الموضعين أين تواعد مكانا فتستوي مسافته على الفريقين قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف سوا بضم السيل والباقون بكسرية وهما لغتان وروي عن أبي بكر إمالة سوى حالة الوقف وفقا لمن قرأ بالإمالة وروي عنه الفتح أيضاً. قال موعدكم يوم الزينة يقول لي وفاقا لمن قرأ بالإيمالة باعتبر في قراء قرأ أصلا بالإمالة في رؤوس, الأي... رؤوس أي سورة كلها قال موعدكم يوم الزينة قال عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه كل سنة وأن يحشر أن يجمع الناس ضوحة قال ضحوة النهارا ليكون أبعد من الريبة وأبينا لكشف الحق فتولى فرعون فجمع كيده قال مكره وسحرته كانوا 72 وخيل أكثر من ذلك وحضر أهل دولته وجاء موسى عليه السلام ببني إسرائيل معه ثم أتى الموعد قال لهم موسى يعني للسحر وي وهذه مخاطبة وهذه مخاطبة محذور وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا رأوه ولا يباهد بكذب فقال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم أن يهلككم بعذاب عظيم قرأ حمزة والكسائي وخلفوا حفصا عاصم ورويس عن يعقوب فيسحيتكم بضم الياء وكسر الحاء والباقون بفتحهما فيسحتكم من سحته وأسحت ومعناهما واحد وقد خاب من افترى على الله تعالى قرأ الحمزة خاب بالإمالة حيث وقع واختلف عن ابن ذكوان فتنازعوا أمرهم بينهم يعني السحرة تناظروا في أمر موسى وقالوا إن كان ساحرا سنغلبه وإن كان ما يأتي به من السماء فلو أمره وأسروا النجوى أخفوا كلامهم من فرعون قالوا تفسير لأسر النجوى إنها ذنل سحيران قالوا هذا تفسير لأسر النجوى على وجه في تفسيره وفي وجه آخر أن هذا بعد النجوى ويسترق المعنى في المراد بقى فيما قيل في النجوى على هذا إنها ذنل قالوا إنها ذنل سحيران يعني موسى وهارون قرأ أبو عمرو إن بتجديد النون هذين بلياء على الأصل وقرأ ابن كثير وحفظ النعاسم إن بتخفيف النون هذان بالألف فابن كثير يشدد النون من هذان وحفص يخففه أيما هذان إلا سحرا. كقوله تعالى وإن ظنك لمين الكاذبين أيما نظنك إلا من الكاذبي وقرأ الباقون إن بتجديد النون كأبي عمرو وهذان بالألف وتخفيف النون من هذان كحفص فيكون <تصفيق> إن بمعنى نعم وهذان مفتدأ وسحيران خبر خبر مفتدع محذوف واللام داخلة على الجملة. جملة الخبر. تقدير هذين لهما ساحران أو هذان مفتدع وسحران خبر واللام زائدة. قال الكواشي والقراءة بتشديد إن وتعن غير ذلك والقراءة بتشديد إن ونصب هذين. اللي قرته بعمر زعم أنها مخالفة لخط المصحف. وزعم بعضهم أن ما حمله على ذلك خشية اللحن وهذا طعن في عدالة أبي عمرو وعلمه لأنه هو الذي قرأها لأن هذا يشعر أنه قرأها من تلقاء نفسه لم يأخذها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير عالم بتعليل إن هذان بالرفع وتجديد إن وكيف يجوز اعتقاد تتمت كلامه وكيف يجوز اعتقاد مثل هذا بمن شهد له أو شهد له بالعدالة والبراعة في علم العربية حتى زعم أنه قال إني لأستحي لا من الله أن أقرأ إن هذاني يعنون بالرفع وتجيدي إن وكيف يجوز أن يعتقد بأحد من المسلمين أنه يستحي من قراءة ما صحة تواتر على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الاعتراض نفسه اعتراض يعني مما يورد عليه يعني كيف يجوز أن يعتقد يعني إن ثبت هذا عن أبي عمرو وهو يقول وكأن هذا مما زعم ونسب لابي عمرو ولم يقل هذا كيف يجوز مثل هذا أن يقوله أبو عمر أقول كيف يستحي أن يقرأ من قراءات ما صحة وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مما لم يصح عنده رأى أنه لم يصحها يعني أقصد أن من نقل هذا ليس من باب أنه شيء مزعوم أو شيء مفترع على أبي عمر أو أنه نقله عمن ذكر دون أن ينتبه لهذا, لهذا الإشكال كثير موجود يعني مثل هذا كثير موجود في كلام القراء الكبار قديما متقدمين أنه هو يعترض على قراءة من القراءات ولا يعني ولا يعترض عليه بأنه كيف يقول مثل هذا فيما صحى وتواتر كأنه يعني أنه يعني مقامه أعلى من هذا وعلمه أعلى من هذا قال مع أن أبا عمرو وغيره من الإمة كانوا ينشدون ويسمعون الاشعار المنحولة والغريبة ولا يؤخذ ذلك عليهم انتهى في حكاية قولهم يريدان أن يخرجكم من أرضكم قال مصر بسحرهما ويذهب بطريقتكم بدينكم وشريعتكم المثلة تأنيف الأمثل وهو الأعدل فأجمعوا كيدكم قرأ أبو عمر فجمع بوصل الهمزة وفتح الميم من جمع لما أي لا تتركوا منه شيئا وقرأ البقون بالقطع وكسر الميم أجمعوا من أجمع أحكم أي أحكم ما تكيدون به موسى واعزموا كلكم على كيده مجتمعين له ولا تختلفوا فينحل أمركم ثم تصف أي مصطفين ليكون أهيب في صدور الناس فجاءوه في سبعين صفا كل صف ألف فثم رغبهم فرعون في غلب موسى بما هو اعتراض فقال وقد أفلح اليوم فاز بالمطلوب من استعلى غلبه جعله من كلام فرعون قالوا يعني السحرة السحرة تأدبا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أول من ألقى قال موسى بل ما معكم احتقارا لهم وليظهر الحق من الباطل فألقوه فإذا حبالهم وعصيهم قال جمع العصا يخيل إليه من سحرهم قرأ ابن ذكون عن ابن عامر ورحون عن يعقوب تخيل بالتائم مضموم على التأنيث مع فتح الياء لتأنيث جماعة الحبال والعصي وقرأ الباقون بالياء على التذكير ردوه إلى الكيد أو السحر أو أنها تسعى أنها تسعى روية أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم ولطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه وإلى الناس أنها تسير وتتحرك وكانت قد أخذت ميلا من كل جانب الميل هو المسافة فأوجس أضمر في نفسه خيفة موسى ظنا منه أنها تقصد كعادة البشر قلنا لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى أي الغالب القاهر لهم وألقي ما في يمينك من العصا تلقف تتلع ما صنع بقدرة الله تعالى قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر تلقف برفع الفاء على الحال والاستئناف وقرأ حفص عاصم بإسكان اللام مع تخفيف القاف والجزم تلقف ما صنعه قرأ الباقون بتجديد القف والجزم تلقف جوابه ألقي الفاعل موسى نسب إليه التلقف لأنه كان بسابه وممكن عادي يكون الفعل العصر كما في تلقف أنت تلقف العصا تتلقف أو تتلقف أنت قالوا أولب الزيو كثير على أصلي في تجديد من تلقف واصلا كأنه أراد تتلقف فأدغم إنما صنعوا كيد مكروا ساحر قرأ حمزة والكسائي وخلف سحر بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف أي حيلة سحر وقرأ الباقون بالآلف وفتح السين وكسر الحاء بإضافة الكلية الفاعل كيلو ساحر وهي أول من إضافته إلى الفعل وإن كان ذلك لا يمتنع في العربية ولا يفلح لا يسعد الساحر المراد الجنس حيث أتى من الأرض فألقى موسى عصاه فالتقمت ما جاء به فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر. وإنما هو من آيات الله ومعجزاته فألقي السحرة سجد شكرا لله على الهداية روي أنهم رأوا الجنة ومنازلهم فيها في سجودهم ثم رفعوا رؤوسهم فقالوا آمنا برب هارون وموسى قدم هارون لكبر سنه قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم قرى حفص عن عاصم ورويس عن يعقوب وقنبل عن ابن الكثير بخلاف عنه آمنتم بهمزة واحدة على الخبر والباقون بهمزتين على الاستفهام منتم يعني فحمزة والكساية وبك عن عاصم وخلف وروح عن يعقوب يقرؤون بتحقيق الهمزتين على الأصل والباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يدخل أحد منهم ألفا بين الهمزة المحققة والمسهلة في هذا المحل كما أدخلها من أدخلها منهم في أأنذرتهم وبابه لكراهية اجتماع ثلاث ألفات بعد الهمزة وابو عمرو يدغم التاء في السين من قوله السحر السجد ومعنى الكل انكار أي ومعنى الكل إنكار أي اصدقتم لموسى وامنتم بربه من غير امر اياكم انه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر وانتم توافاتم على ما فعلتم فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف قال اليد اليمنى اليد اليمنى والرجل اليسرى ومن في قولي من خلاف ابتداء الغاية لأن القطعة مبتدا من مخالفة العضو العضوة أي لا أقطع عنها مختلفات وابتداء الغاية داخلها بالاتفاق لا عند الملكية والشفعية والحنابلة طبعا هنا استطرد في مسألة الغاية ودخول الغاية فتكلم ذكر ابتداء الغاية داخلة في الغاية الاتفاق لا انتهاء الغاية عند الملكية والشفعية والحنابلة قالوا عن أبي من أصحاب أحمد إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت وإلا فلا وعند الحنفية إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل بعتك من هنا إلى هنا وإن تناوله صدر الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمرافق والغاية في كالمرافق والغاية في الخيار ومنع أبو حنيفة دخول العاشر في قوله من درهم إلى عشرة ونحوه وأدخله صاحبها أنا واضح نواصل التراضي يتعلق بقضية الغاية ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي عليها ولتعلمن أينا يريد نفسه ورب موسى عليه السلام أشد عذابا وأبقى وادوم عقابا قالوا لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات الدلالات على صدق موسى والذي فطرنا أي لن نؤثرك على الله الذي فطرنا فالواو في قوله والذي عاطفه وقيل هيواو قسم وفطرنا معناه خلقنا واخترعنا فقد ما أنت قاض فافعل يا فرعون ما شئت روي عن يعقوب وقنبل الوقف على قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تحكم فينا مدة حياتنا فإن سلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب إن أمن بلبنا ليغفر لنا خطايانا يقول ولما رأوا موسى تحرس عصاه نائم قالوا ليس بساحر بأن الساحر يبطل سحره إذا نام فكره معارضته خوف الفضيحة فأقرهم فرعون على إتيان بالسحر فذلك قوله ما أقرته عليه من السحر فصل مذكورة لتوجيه قول في تفسير وما أقرته عليه من السحر فيها كلام آخر قال وما في قول وما أقرته وما موصولة منصوبة عطف على خطايانه أي ليغفر خطايانا والذي أكرهتنا عليه والله خير عطاء منك إذا أطيع وأبقى عقابا منك إذا عصي وهذا جواب لقوله ولتعلمن أينا أشد عذابا وأمر إنه من يأتي ربه أي يأتي موعد ربه مجرما أي مشركا والمجرم من اكتسب الخطايا والجرائم فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى حياة ينتفع بها قالت فرقة هذه الايه بجملتها هي من كلام السحرة لفرعون على جهة الموعظة له والبيان فيما فعله وقالت فرقة بل هي من كلام الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم تنبيها على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل السحرة وموعظة وتحذير ومن ياتي مؤمنا أيمات على الايمان قد عمل الصالحات في الدنيا فاولئك لهم الدرجات العلى هي القرب من الله تعالى قرأ السوسي عن ابي عمرو ياتي بإسكان الهاء مومنا بإسكان الواوي بغير همز وقرأ أبو جعفر وقالون عن نافع وهيشام عن ابن عامر والرويس عن يعقوب باختلاس كسرة الهاء بخلاف عنهم إلا رويس وقرأ الباقون بإشباع الهاء وكلها لغات جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي أطاع الله وأخذ بأزكى الأمور ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي أي سير بهم ليلا من أرض مصر قرأ نافع وأبو جعفر ابن كثير أنسري بوصل الألف من سرة أسري من أسرة وإسري من سرة قال ويكسرون النون من أن للساكلين وصلا ويبتدئون بكسر الهمزة إن ابتدأ بفعل إسري وقرأ الباقون بقطع الهمزات مفتوحة من أسرة ومعنى واحد وهو سير الليل قضية معنى واحد هذه اللي بينازع فيها بيقف وقفة عند في أول سورة الإسراء. يعني الذي ينازع في ان سرَب معنى أسرَى يقف وقفة. سيكون في السير يعني يكون في تطويل أحيانا في الكلام في أول سورة الإسراء. عن الذي أسرَى بعبده لو قال أسرَى بمعنى سرى يعني يكون في كلام هنا ولو لو, لو لو لو فرق بينهما لو فرق بينهما يكون في مناقشة يعني وحديث فيها. أحيانا لا لا ينتبه إن تفريع الأقوال راجع للقضية لغوية قضية في مع في المعنى هل سر بمعنى أسرع هل سر بمعنى أسرع ولا الأمر الأمر مختلف وهنا في التعدي لها دلالة مختلفة فربما يتواهم مل ينتبه لمثل هذا يتوهم مثلا إن المسألة متعلقة بقضية قضية إن المفسر هنا يريد أن يؤول لصفة يعني يتواهم شيئا ربما لا يكون هذا يعني ربما لا يكون لازم قال وهو سير الليل وحمزة يسكت على الساكن قبل الهمزة فضرب أيجعل لهم طريقا في البحر قال بالضرب بالعصا يبس يابسا ليس فيه ماء ولا طين وذلك أن الله أيبس له الطريق في البحر فتقدم ذكر القصة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر لا تخافوا دركا قال لحاقا أن يدركك ياه حمزة لا تخاف بالجزم على النهي وقرأ البقون بالالف والرف على النف لقوله ولا تخشى ليه قوله ولا تخشى لإن لا تخشى لا تحتمل أن تكون لا تحتمل أن تكون على النهي لأن الألف مثبت رسما تماما قراءة طبعا المعنى لا تدرك وأنت آمن فأتبعهم فلحقهم فرعون بجنوده وكان هو فيهم فغشيهم فغطاهم من اليم ما غشيهم ما غرقهم وهو إبهام أهول من النص أهول من النص من ذكر واضحا نص عليه وأضل فرعون قومه قال من أول أمره وإلى هذه النهاية ثم أكد تعالى بقوله وما هدى مقابلة لقول فرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم فرعون ووعدناكم جانب الطور الأيمن لما جاءه موسى وإنزال التوراة عليه ونزلنا عليكم المن والسلوى ظاهر هذه الآية أن القول قيل لبني إسرائيل حينئذ عند حلول هذه النعم التي عدد الله عليهم وبين خروجهم من البحر وبين هذه المقالة مدة وحوادث كل من طيبات ما رزقناكم قال لذا إذه ولا تطغوا فيه لا تجاوز حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق فيحل عليكم غضبي فيلزمكم عذابي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى قال هلك قرأ حمزة والكسائي وخلف أنجيتكم ووعدتكم ما رزقتكم بالتاء المضموم على لفظ الواحد من غير ألف في الثلاثة وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وعدناكم بالنون يفتوح وبعدها ألف من الوعد وقرأ الباقون وهم نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر واعدناكم بألف بين الواوي والعين من المواعدة وقرأ الكسائي فيحل عليكم بضم الحاء، ومن يحلل بضم اللام الأولى أن ينزل وقرأ الباقون بكسر الحاء واللام منهما أي يجب والحرف الثالث مجمع عليه وهو الآتي قريبا وإني لغفار مجمع لا يقصد بين القراء الحرف الثالث مجمع عليه لا خلاف كما ذكر هنا في خلاف الموضع السابق الموضع السابقين واني لغفر لمن تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا أدى الفرائض ثم اهتدى قال لزم السنة قال ولما سار موسى ب رجلا لمناجاة ربه والاتيان بالتوراه فلما قرب من الطور أسرع المسيره نحوه شوقا إلى مناجاة ربه فقال تعالى وما اعجلك أي أي شيء أوجب سبقك وعجلتك عن قومك يا موسى السؤال عن السبب السؤال عن العذر فقدم العذر اعترافا منه بالنقص تأدبا مع الله تعالى قالهم أولئي بالقرب مني يأتون على أثري ما تقدمتهم إلا بخطة يسيرة لا يعتد بها عادة ثم ذكر موجب العجلة فقال عجلت إليك ربي لترضى طعن هو جواب هذا الاستفهام وما عجلك عن قومك يا موسى الجواب عجلت إليك ربي لترضى فلماذا قدم عليها قالهم أولئي على أثري هنا المفسر ذكر هذا يقول وعجلك إليك ربي لترضى فإن المسارعة إلى امتثال أمريكا توجه مرضاتك قرر ويس عن يعقوب إثري بكسر الهمزة وإسكان الثاء والباقونة بفتحها هي بفتحهما قال فإن قد فتن قومك من بعدك أي ابتلينا الذين خلفتهم مع هارون وكانوا ستمائة ستمي ألف فستنوا بالعجل غير اثن ألفا من بعد انطلاق خيال الجبل وأضلّ مسامر بصياغتي له لأنه كان ساب ذلك وكان منافقا من طائفة من طائفة من بني إسرائيل يقال له السامرة الغرو الإسلام فرجع موسى إلى قومه غضبا آسفا شديد الغضب قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أي صدقا وهو أربعون ليلة أفطال عليكم العهد أي مدة ذهابي عنكم أم أردتم أن يحل يجب عليكم غضب من ربكم هذه الموضع الثالث الذي يذكرون غضب من ربكم فأخلفتم موعد عهدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي باشتيارنا قرأ نافع أبو جعفر وعاصم بملكنا بفتح الميم وحمزة والكسائي وخلف بضمها بملكنا والباقون بكسر بملكنا وكلها لغات بمعنى واحد وقيل تفريق بقى ضم الميم معناه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بقوته وسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامري قال وفتح الميم من ملك والمعنى ما فعلنا ذلك بأن ملكنا الصواب ولا وفقنا له بل غلبتنا أنفسنا وكسر الميم قد كثر استعماله في ملكنا فيما تحوزه اليد ومعناها كالتي قبلها ولكن حملنا قرب عمرو حمزة الكسائي وخلفه وبكى من عاصم روحا عن يعقوب حملنا بفتح الحائي والبيب مخففة أي حملنا نحن وقرى الباقون بضم الحائي وكسر ميم مشددة مجهولا أي حملنا غيرنا أوزارا أثقالا من زينة القوم من حلية قوم فرعون كانوا استعاروها بساب عرس فبقيت عندهم وكانت معهم حين خرجوا من مصر ثناها أي طرحنا الحلية في حفيرة فكذلك اي القاء مثل القائهم القى السامري ما معه من الحلي فاخرج لهم من تلك الحلي المذاب عجلا جسدا قال مجسدا له خوار صوت يسمع فقالوا اي السامري واتباع هذا الهكم واله موسى فنسي اي تركه موسى هاهنا وذاب يطلبه ترخيصه غلدنا بسبب كيد السامري افلا يرون اي يعلمون أن يرجع إليهم قولا لا يرد عليهم جوابا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع لأنه عاجز عن ذلك فكيف يتخذوا إلها هذا غاية الجهل ولقد قال لهم هارون من قبل قبل أن يرجع إليهم موسى يا قوم إنما فتنتم به أي بالعجل محنة واختبارا فلا تعبدوه وإن ربكم الرحمن لا شريك له فاتبعوني على ديني في عبادة الله وأطيع أمري الذي أمركم به ولعل أمركم به قالوا لن نبرح عليه عاكفين اي لا نعبده حتى يرجع إلينا موسى فاعتزلهم هارون بمؤمنيه فلما رجع موسى وسمع الصياحة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين الذين كانوا معه هذا صوت الفتنة فلما بصر بهارون أخذ شعره بيمينه ولحيته بشماله فقال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا بعبادة العجل ألا تتبعني قال لا زائدة أي أي شيء صدك عن قتالهم وصدهم واللحق به أثبت نافع وأبو عمر الياء في تتبعني وصلا وأثبتها في الحلين أبو جعفر وابن كثير ويعقوب وفتحها أبو جعفر وصلا وحذفها الباقون في الحالين صيت التأمري بالصلابة في الدين والمحامات عليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أي بشعر رأسي وكان قد أخذ ذؤابته قرأ ابن عمرو وحمزة والكسائي وخلف وابو بكنا عاصم ابن أمي بكسر الميم على حذف الياء تخفيفا والباقون بفتحها وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو برأسية بفتح الياء والباقون بإسكانها إني خشيت أن تقول إذا قتلت أحد الفريقين بالآخر إذا قتلت أحد الفريقين بالآخر فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي لم تحفظ وصيتي حين قلت, حين قلت لك أخلفني في قومي وأصلح أيرفق بهم ثم أقبل موسى على السامري قال فما خطبك أي ما طلبك يا سامري وما الذي حملك على فعلك قال بصورت بما لم يبصروا أي علمت ما لم يعلموا به قرى حمزة والكسائي وخلف تبصروا بالتائع على الخطاب والبقون بالغيب على الخبر فقبضت قبضة من أثري الرسول أخذت ملأ كفي, ملأ كفي من تراب موطئ فرس جبريل عليه السلام فنبذتها ألقيتها في فم العجل المصاب قرأ نافع أبو جعفر بن عامر وابن كثير وعاصم ويعقوب فنبذتها بإظهار الذال عند والبقون بالإضغام فإن قيل كيف عرف جبريله ورآه من بين سائر الناس قيل لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في كهف حذرا عليه فبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام ليربيه لما قضى على يديه من الفتنة وكذلك أي كما حدثتك سولت زينت لي نفسي لي قال له موسى فاذهب من بيننا طريدا فإن لك في الحياة طول عمرك قرأ نفسنا أبو جعفر وابن عمرو وابن كثير وعاصم ويعقوب وخلفنا عن حمزة فاذهب فإن بإضغار الباء عند ألفاء والباقون بالادغام أن تقول لا مساس لا مخالطة مع أحد فكان يهيم في البرية مع الوحش والسباع وإذا مست أحدا أو مسه أحد حما جميعا فكان إذا رأى أحداً قال لا مساس أي لا تقربني وفر وفر منه عاقبه الله بذلك وروي أن ذلك موجود في أولاده إلى الآن وإن لك يا سامري موعدا أي لعذابك يوم القيامة لن تخلفه قرب وابو وبعمر ويعقوب كسر اللام من أخلفت الموعد غبت عنه أي لن تتخلف أنت عن الاتيان إلى الموعد لن تخلفه فهو الحش بل تصل إليه وقرأ الباقون بفتح اللام أي لن تخلف الموعد بل تبعث إليه, بل تبعث إليه وانظر إلى إلهك بزعمك الذي ظلت عليه عاكفا أي دمت عليه مقيما لا أنه قراءة الجمهور بضم النون وفتح الحائي وكسر الرأي مشددة من الإحراق بالنار وقرأ أبو جعفر بضم النون وإسكان الحائي وكسر الرأي قفيفة ومعناه كالأول وروي عنه وجه ثان بفتح النون وإسكان الحائي وضم الراء خفيفه وهي قراءة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أي لا أو لا بالمبرد ومنه قيل المبرد المحرق وممكن تقول محرق ثم انسفنه لا في اليم نصف لا يصادف منه شيء روي أن موسى أخذ العجلة فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار لحما ودما ثم أحرقه بالناري ثم ذره في البحر وروي أنه ذبحه ثم حرقه ثم حرقه بالنبرد ثم ذراه أو ذ في البحر وطبعا الكلام هنا في تفصيل على هل كان من ال كان من الذهب أم كان من لحم ودم وعليه الكلام في القضية هل هو تقدم فيها المبرد أم كان بالتحريق وإن, وإن اجتمع الأمران أيهما قبل الآخر لكن هو الكلام هنا كأنه دمج الكلام بعضه في بعض وتقدم ذكر القصة في سورة البقرة إننا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إذ لا أحد يماثله أو يدانيه في كمال العلم والقدرة واسع كل شيء علمه قال تمييز كلمة علم تمييز أي واسع علمه كل شيء كذلك قال مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم أي مثل ما ذكرناه لك من أخبار بني إسرائيل قص عليك من أمباء أخبار ما قد سبق من أخبار الأمور الماضية والأمم تبصرة لك وزيادة في علمك وقد أتيناك من لدنا ذكر يعني القرآن وقيل ذكرا جميلا وصيتا عظيما بين الناس من أعرض عنه عن القرآن فلم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة وزرا اسم ثقيلة وحد الضمير في فإنه رد إلى لفظ من خالدين فيه للمعنى الجمع قال خالدين فيه في عقب الوزر والجمع في خالدين نظرا إلى المعنى ونصبه حال من ضمير يحمل وساء لهم يوم القيامة حملا بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن يوم ينفخ في الصور القرن قرأ أبو عمر ننفخ بنون, بنون مفتوحة وضم الفاء إخبارا على الله تعالى لقوله ونحشر وقرأ الباقونة بالياء وضمها وفتح الفاء مجهولا ينفخ ونحشر المجرمين المشركين يومئذ زرقا قال زرق العيون من العطش تخافتون يتسارون بينهم ويتكلمون خفية لهول ذلك اليوم قائلين إلا لبثتم في الدنيا وقيل في القبور استقصارا لمدة لبثهم فيها إلا عشرا لياليا تقدم التنبيه على اختلاف القراء في الإضغام والإضغار من لبثتم عند تفسير قوله تعالى فلبثت سنين قال الله تعالى نحن أعلم بما يقولون أي يتسارون بينهم إذ يقول أنثلهم طريقة أعقلهم وأعدلهم وأوفرهم رأيا إلا بثتم إلا يوما قصر ذلك في أعينهم في جنب ما من أهوال يوم القيامة ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بالجبال يوم القيامة أنزل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يقلعها من أصلها ويجعلها كالرمل ثم يرسل الرياح عليها فيذرها اي يترك اماكنها قاعا مستويا من الارض صفصفا املس لا نبات فيه لا ترى فيها عوجا اوديه ولا امتا ارتفاعا اوديه لاسفل والامت ارتفاع لاعلى يومئذ يتبعون الداعيه المنادي للحشري وهو اسرافيل عليه السلام حين ينادي ايتها العظام الباليه والجلود المتمزقه واللحوم المتفرقه الومي الى عرض الرحمن فياتون سريعا لا عواج له أي لا يعوج مدعو عن صوته بل يتبعه من غير انحراف عنه وخشعت خفية وذلت الأصوات أي أربابها للرحمن هيبة وإجلالا فلا تسمع إلا همسا صوتا خفيا من هميس الإبل وهو صوت أقدامها إذا مشت المعنى لا تسمع إلا مشي الأقدام بخفاء إلى المحشر خوفا يومئذ لا تنفع الشفاعة لأحد من الناس إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع، فيشفع ورضي له للمشفوع فيه قولاً بأن قال لا إله إلا الله. يعلم بين أيديهم وما خلفهم. يقول يعلم، تعالى جميع أحوالهم. يعني الذين يتبعون الداعي ولا يحيطون به تعالى علم لا يدركونه ولا يعلمون ما هو صانع بهم. قال ونصبوا علمًا على ونصبوا علمًا تميز. هذا محاول عن فاعل وعنت خضعت الوجوه وجوه العصا للحي القيوم خاب من حمل ظلما أي خسر من أشرك بالله قال والظلم الشرك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف قرأ ابن كثير فلا يخف مجزوما على النهي جواب لقوله ومن يعمل نهى المؤمن الصالح أن يخاف وقرأ الباقون فلا يخاف مرفوعا استئنافا أي فهو ليس يخاف ظلما ولا هضما نقصا من حسناته وكذلك أي وكما بيناه في هذه السور أنزلناه أي هذا الكتاب قرآنا عربيا أي بلسان العرب، وصرفنا فيه كررنا في القرآن من الوعيد وعيدا لعلهم يتقون الشرك أو يحدث لهم الوعيد ذكرا اعتبارا وعظة بهلاك من تقدمهم. فتعال الله الملك الحق عما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أي يقضى إليك وحيه. قال قراءته. أي تثبت حتى يفرغ جبريل من قراءته ثم قرأه لأنه كان صلى الله عليه وسلم يسابق جبريل خوف النسيان قرأ يعقوب نقضية بالنون مفتوحة وكسر الضاد وفتح الياء نصبا على تسمية الفاعل وحيه بالنصب من قبل أن نقضية إليك وحيه وحيه وقرأ الباقون يقضى بالياء مضمومة وفتح الضاد ورفع وحيه نائف وقرب رب علما بالقرآن أي حفظا وفهما ولقد عهدنا إلى آدم أوصيناه أن لا يأكل من الشجرة من قبل أي من قبل هذا الزمان فنسي العهد ولم نجد له عزما صبرا عما نهي عنه وعطف قصة آدم على قولي وصرفنا فيه من الوعيد للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان قال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباء يسجد قرأ أبو جعفر الملائكة تسجدوا بضم التائحلة الوصل إتباعا وروي عنه إشمام كسرتها الضم والوجهان صحيحان عنه وتوجيه قراءة مستوفا في سورة البقر فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء فلا يخرج يخرجنكما من الجنة فتشقى فتتعب في الدنيا بتحصيل ما يحتاج إليه منها كمأكل ومشرب ومشرب وملبس وخص آدم بالشقاء لأن طلب المكاسب غالبا يكون بالرجال إنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم وإنك بكسر الألف على الاستيناف وقرأ الباقون بالفتح نسقا على قول لألا تجوع لا تضمأ تعطش فيها ولا تضحى تبرز للشمس لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدود فوسوس إليه الشيطان فأنهى إليه وسوسة قال يا آدم هل أدلك هو ليه هنا بيقول فأنهى إليه يعني علشان التعديه بإله قال يا آدم هل أدلك على شجرات الخلد أي من أكل منها لا يموت وملك لا يبل لا يفنى فأكل يعني آدم وحواء منها وسارعت إلى ذلك حواء فلما رآها آدم قد أكلت أكل فطارت عنهما ثيابهما فبدت لهما سوآتهما أي عوراتهما وطفق جعل يخصفان يلصقان عليهما من ورق الجنة ويضمان شيئا إلى شيء يستتران بالورق وهو ورق التين وعصى آدم ربه بأكل الشجرة فغوى أي ضل عن المطلوب منه ثم اجتباه ربه اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة من جبيت الشيء قربته إلي وجمعته به فتاب عليه قبل توبته وهدى هداه إلى المداومة على التوبة قال بطيا آدم وحواء منها ثم أخبرهما أن إبليس والحي يهبطان معهما بقوله جميعا بعضكم يا ذرية آدم وإبليس لبعض عدو إلى يوم القيامة وعدو يوصف به الواحد والاثنان والجمع فإما يأتي يا آدم وحواء وجمعا لأنهما أصل البشر مني هدا. قال دعاء شرعي وقوله فإما ياتينكم شرط وجوابه في قولي فمن, تبع فمن اتبع هدايا قال رسولي وكتابي قرأ الدوري عن الكسائي هدايا بي فلا يضل في الدنيا ولا يشق في الآخرة ومن أعرض عن ذكري أي القرآن وكفر به فإن له معيشة ضنكا ضيقا ونكدا شاقا من العيش ونحشره يوم القيامة أعمى البصر وقيل أعمى عن الحجة قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بحجتي أو بالعين روي أنه يحشر من قبره بصيرا فإذا سيق إلى الموقف عميا قرأ نافع أبو جعفر بن كثير حشر تانية بفتح الياء والباقون بإسكانها قال كذلك أي مثل ما اتتك آياتنا فنسيتها قال تركت العمل بها وكذلك ومثل تركك آياتنا ترك اليوم تنسى أي تترك في النار كالمنسي وكذلك ومثل جزائنا المعرض عن آياتنا نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة وهو حشره أعمى أبدا أشد مما يعذب به في الدنيا والقبر وأبقى أدوم ضرا من ضيق العيش في الدنيا ثم ابتدى يوبخهم ويذكرهم العبرة بقوله أفلم يهدي لهم اي يبين الله لهم قرأ زيد عن يعقوب نهدي بالنون والباقونة بالياء والمراد كفر مكة كما هلكنا قبلهم من القرون أي الأمم يمشون في مساكنهم قال ديارهم ومنازلهم إذا سافروا الخطب لقريش كانوا يسافرون إلى الشام فارون ديار المهلكين من أصحاب الحج وثمود وقريا وقريات لوط إن في ذلك لآيات النهى لذوي العقول ولولا كلمة أي حكمة سبقت من ربك بتأخير العذاب لكان لزاما أي لازما لهم في الدنيا وأجل مسمى قال مضروب وهو يوم القيامة معطف على كلمة فيه تقديم وتأخير تقديره ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزمان فاصبر على ما يقولون فيك قال وهذا منسوخ بآيات القتال وسبح أي صلي بحمد ربك أي وأنت حامد بأن وفقت للتسبيح قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وقبل غروبها وهي صلاة العصر ومن أناء الليل ساعاته جمع أني كنجي وإنا كمعا فسبح والمراد صلاة المغرب والعشاء وأطراف النهار صلاة الظهر سمي الطرفا لأنها في آخر الطرف الأول من النهار وأول الطرف الآخر منه فهو في طرفين منه أي سبح في جميع الأوقات لعلك ترضى وقرأ الكسائي أبو بكر عاصم ترضى بضم التاء مجهولا أي يرضاك ربك وقرأ البقون بفتحها ترضى أي ترضى بما تعطى من الثواب يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك لا تنظر إلى ما متعن به اعطينا ازواجا منهم أي اصنافا من الكفرة زهرة الحياة الدنيا قراءة العامة بجزم الهاء أي زينتها وقرأ يعقوب بفتح الهاء أي نور النبات لنكتنهم فيه لنجعل فتنتهم فيما أعطيناهم ورزق ربك ثوابه في عاد خير وأبقى مما رزق وأمر أهلك أي أهل بيتك بالصلاة مع ائتمارك بها واصطبر أنت وهم عليها على الاتيان بها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لا نسألك رزقا لا نكلفك رزق نفسك ولا غيرك نحن نرزقك وإياهم والعاقبة المحمودة للتقوى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصب أهله ضر أمرهم بالصلاوة هذه الآية وقالوا يعني المشركين لو لا إهلة يأتينا محمد بآية من ربه كموسى وعيسى أو لم تأتهم قرأ نافع وأبو عمر ويعقوب وحفص عاصم وابن جماز عن أبي جعفر تأتهم بالتائي لتثنيه في البينة وقلأ الباقون بالياء على التذكير تقدم الفعل ولأن البيانة هي البيان فرد إلى المعنى بيانة ما في الصحف الأولى أي ما في الكتب المتقدمة من أخبار الأمم التي أهلكت لما اقترحوا الآيات فأتتهم فلم يؤمنوا بها ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قال من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا يدعونا فنتبع آياتك من قبل أن نذل بالقتل والسبي في الدنيا وناخذ بالعقاب يوم القيامة قل كل, كل منا ومنكم متربص منتظر نحن نتربص بكم العذاب وأنتم تتربصون بنا الدوائر فتربصوا فانتظروا فستعلمون إذا جاء أمر الله وقامت القيامة من أصحاب الصراط السوي الطريق المستقيم ومن اهتدى من الضلالة أي ستعلمون من هذا والله سبحانه اعلم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته وان ينفعنا بالقران العظيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك